بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليم كثير أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في برنامجنا الذي يتجدد بكم برنامج أمة وسطة الذي نستضيف فيه فضيلة العلامة الشيخ الدكتور عصام البشير ونحن نتحدث ونتناول عن معالم ترشيد الخطاب الإسلامي كأحد ملامح الوسطية أو ملامح الأمة الوسط أهلا بك يا دكتور نلازيز. مرحبا حيا. شكرا التواصل عم عم. لهذا التواصل ولهذا اللقاء نحتاج اليوم أن نحتاج في هذه الحلقة كما تناولنا في حلقات سابقة موضوع ترشيد الخطاب الإسلامي في العمل الخيري اليوم العمل الخيري دكتور عصام يحقق معدلات نمو عالية جدا وهو يستجيب إلى كثير من حاجات الأمة بشكل بشكل عام نحتاج أن نتوقف. عند ملامح التجديد والترشيد في العمل الخيري تفضل لا شك أن العمل الخيري بفضل الله هو لون من ألوان حركة التجديد والإحياء والبعث في الأمة بعد أن كان هذا العمل الخيري مقصورا على المنظمات التنصيرية التي جعلته مدخلا لاختراق الشعوب والأمم والدول لتنصيرها وقد عانى المسلمون كثيرا من ويلات هذه المنظمات التنصيرية التي ما زالت تدأب وتعمل الكثير لأجل تحقيق هذه الأهداف العمل الخيري بفضل الله بدأ يستأنف مسيرة مباركة وحقق وجودا كما وكيفا على امتداد المعمورة وكلما سمع هيعة طار إليها يشكل حضوره وثيقة له المادي والمعنوي بيد أن هذه المسيرة المباركة تحتاج أيضا إلى أن تصوب فالعمل الخيري ينبغي أن يوازن بين منطق الإغاثة ومنطق الوقاية الإغاثة معناها حالة الاستجابة الطارئة لحالة الكوارث والجواح والضوائق والمصائب التي تعتري تعتلي الأمة التي تصيبها جراء زلازل، فيضانات، احتراق، نتيجة احتلال،, احتلال،, احتلال عدوان أو غير ذلك مما يقع على الأمة فتستجيب الأمة لهذا الداعي ولا شك أن المسلمين أمة واحد يسعى بذمتهم أدناهم وهم يدن على من سواهم ومن فرج عن مؤمن كرب فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسن يسر الله عنه فهذا منطق سليم ولكن دائما منطق الإغاثة قصير النظر أو قصير الأثر قد يعالج الحالة الواقعية مؤقتاً ويبقى منطق الوقاية لدينا في الشريعة منطق أو قانون الدفع وقانون منع وقانون الرفع هنالك قانون المنع الذي يتقي الشيء قبل وقوعه اللي هو قانون الوقاية وهنالك قانون الدفع الذي يدفع الضرر حين وقوعه وهنالك قانون الرفع وهو الذي يعمل على إزالة الضرر بعد أن يستفحل ويزيل الآثار التي تترتب عليه العمل الخيري ينبغي أن يعمل في المسارات الثلاث مسار الوقاية فيمنع وذلك عبر التأهيل والترتيب والتدريب وتهيئة البنية الصالحة ثم أيضا يعمل على من خلال الحالة العلاجية الإغاثية ثم الحالة التي تزيل الآثار التي تترتب على هذا منطق الوقاية منطق مهم وهذا يترتب عليه يعني بدل أن, أن, أن تعطي المسلم اليتيم أو المرأة الأرملة المال ثم تعود إلى السؤال مرة أخرى أعطيها آلة للعمل حتى تجعل يدها بدل أن كانت اليد السفلة تتحول إلى اليد العليا فحينما تعطيها مشغلاً تستطيع أن تدر من خلاله هي تتحول أيضا إلى يدعو لي تنفق على الآخرين من ذوي المسغبة والحاجة ولكن إذا ظل الحال على هذا الدعم للأيتام كفالة الأيتام كفالة الأرامل وكذا دائما يظل هؤلاء في الاستجابة لذل الحاجة وهذا يؤثر معنويا ولكن أعطيه الآلة التي يستعين بها و. يستوعب بها الطاقة ويستوعب بها طاقات آخرين ويتحول إلى يد منتجة وفاعل في المجتمع وتتحول أيضا إلى أن تسهم هي نفسها في الأحوال الإغاثية والوقائية الأخرى هذه واحدة الأمر الثاني ترتيب الأسبقيات يعني مثلا تأتي إلى بلد مثل أفريقيا يطحنها التنصير ويطحنها التشيع ويطحنها الفقر والمرض والجوع والجهل وأشياء كثيرة جدا فتأتي إلى المحسن وتقول له إن أولويات العمل الإسلامي في أفريقيا هو التعليم هو كذا هو كذا هو, هو كذا فيركز إلى على دوائر معينة اللي هي مثلا بناء المسجد أو نحو ذلك أو كفالة يتيم هناك اليتمى المادي وهنالك اليتمى المعنوي للأمة هناك الأمية أمية القراءة والكتابة وهنالك الأمية الدينية والثقافية فأنا أقول له بناء الساجد قبل بناء المساجد إعداد الداعي المؤهل أهم من أن تبني مكانا بمئذنة وتصرف عليه المال الكثير يبفي أن نؤسس مؤسسة تعليمية نعلم فيها الأبناء ونرفع عنهم الجهل ونعمل فيها محو أمية للكبار ونفتح فيها مجال للأرامل يقمن فيه مشاغل ونعمل فيه مستوصف لمعالجة المرضى ونعمل فيه مكان لتعلم الحرف المهنية حتى نزيل حالة البطالة في المجتمع ويتعلم هؤلاء الشباب مهنا يسترزقون بها مالا حلالا وفي ذات الوقت نعمل لنا مصلى غرفة تتسع لأداء الصلاة لهؤلاء فنكون حققنا العمل التعليمي والتربوي والصحي والاجتماعي والتثقيفي والتعليمي كلها تتحقق في المؤسسة الشاملة فهذه الأولوية يحتاج العمل الخيري إلى أن يضبط ما يسمى بفقه الأولويات في الإنفاق عبد الله بن المبارك خرج وهو يريد أن يحج ولكنه حج تطوع ونافلة فلقي امرأة أرملة تأكل من فتات الطعام فسألها عن حالها قالت إني أرملة أعول أيتام لي فأخذ نفقة الحج له ولأصحابه ودفع به إلى تلك المرأة ثم قال هذا حجنا هذا العام لأن الحج التطوع عبادة نفعها ذاته والإنفاق على المرأة المحتاجة نفعه متعدي وما كان نفعه متعدي أوفر ثوابا وأرجع قبولا عند الله من النفع وأنفع أيضا وأنفع الآن تلاحظ كثير من المحسنين وأهل البر والخير الواحد يحج عشرين سنة تلاتين سنة ويتنافس الناس على الحج السياحي وحج الحج الذي فيه خدمات متميزة أحيانا يصرف مئة ألف ريال لعلى مدى ثلاثة أو 4 ألف أربعة أيام أيام مناسك الحج هذا كم يقفل من طلاب العلم الذين انقطعت بهم الدراسة نظرا لأنه لم تتوافر لديهم مصاريف الدراسة المنحة الدراسية كم تقفل من الأرامل كم تعيل من ذوي المصغبة والحاجة كم تحقق من المشاريع الإنتاجية كم تحفر من الآبار لأناس يموتون عطشا وجوعة كم تستطيع أن تتيح من فرص الأيدي العاطلة عن العمل فيقع هذا الاختلال لذلك عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كتب له أحد العمال يا أمير المؤمنين صدق لنا بمال نقص به الكعبة قال إني أردت أن أجعل هذا المال في أكباد جائعة فذلك أولى من كسوة البيت يعني شوف ترتيب الأسبقيات ولذلك أنا أقول يمكن لهؤلاء أن يعبروا عن الأشواق الروحية للحرمين في مناسبات تقل فيها التكلفة لكن نخفف الزحام في الحج وبدل أن أحج حج نافلة يمكن أن أعطي هذا المال لمن لم يؤدي الفريضة في حياته أو أن أكفل طالب علم كما بينا فأنا أعتقد مما ينبغي أن يتصدى له العمل الخيري أن يحسن تثقيف المحسنين ورجال البر والخير والإحسان في الأمة على أن يرتبوا الأسبقيات في الإنفاق ترتيبا صحيحا اليوم التعليم يحتل أسبقية الإعلام الإسلامي يحتل أسبقية بناء الإنسان والاستثمار في الإنسان عقلا وجسدا وروحا وإعداد الدعاء وتأهيلهم لا سيما في مناطق التي نحتاج إلى دعوة غير المسلمين وإعدادهم إعداد المناسب تحتاج أولوية إيجاد الأوقاف التي تضمن استمرارا للعمل الخيري وتدفقا له بدل أن يعتمد على المساعدات التي تأتي حينا وتنقطع حينا آخر لا سيما ونحن شهدنا تجفيف منابع العمل الخيري تحت دعوة ما يسمى بالحرب على الإرهاب هذه الحرب الضروسة الظالمة على أمتنا حتى جعلت كثيرا من الخيرين يعني يحجمون. يحجمون وجعلتهم أيضا يتعرضون لمضايقات الأنظمة في بلدانهم نتيجة هذا التضييق كيف نؤسس أوقافا والأوقاف سمة الحضارة الإسلامية المباركة التي لم تقف عند حد البشر بل وجدنا حتى وقف الخيول السائمة والطيور المهاجرة ووقف القطاط ووقف العفاف للمتزويين يفتح العمل الخيري أوقافاً تضمن له الاستمرارية والاستقرار في إمداد هذا العمل الخيري بالعطاء الذي لا ينضب لعلنا نفصل أكثر بعد قليل نعم شكراً لهذه الاستفاضة في ترشيد العمل الخيري ونحتاج أن نستزيد أكثر لكن نستأذنك في فاصل ثم نواصل كونوا معنا مشاهدين الكرام <تصفيق> عدنا إليكم مشاهدين الكرام لنواصل الحديث والحوار مع الشيخ عصام البشير حول ترشيد العمل الخيري كأحد ملامح ومعالم الوسطية وترشيد الخطاب الإسلامي تحدثنا شيخنا الفاضل في الجزء الأول من هذه الحلقة عن ترشيد العمل الخيري وقلنا أن ينتقل من الإغاثة إلى الوقاية وأسهبنا في جزئيات أخرى كانت محل, يعني محل تقدير وأظنها يعني ملامح مهمة جدا ينبغي أن يسترشد فيها العاملون في الحقل الخيري أظن أن هناك فرص هناك أبواب الآن في ظل هذا الانفتاح شيخ عصام تحتاج مؤسسات العمل الخيري إلى تنسيق جهودها مع المنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية نحتاج أن نضيء قليلا على آليات التنسيق الحديثة المعاصرة وأهمية تأصيلها في واقعنا المعاصر العمل الخيري يحتاج إلى تنسيق أولا في الدائرة الداخلية دائرة العاملين في العمل الخيري الإسلامي لأن كثيرا من الجهود تتبدد وكثيرا من الطاقات تتبعثر وكثيرا من الأموال تهدر حينما يصبح العمل يكرر نفسه في ذات البيئة كل لافته، كل جمعية كل منظمة تريد أن تعمل هذا العمل بصرف النظر عن دواعي الحاجة له ولذلك ينبغي أن يكون هناك قدر من التنسيق بين العاملين ولعل هذا التنسيق يفضي إلى شراكة كاملية ويفضي إلى إعمال التخصص فمن سد هذه الثغرى فلا نأتي ونكرر ونصرف فيها أموال وترتيبات إدارية وغير ذلك فننصرف إلى دائرة أخرى تحتاج إلى أن يملأ فيها الفراغ هذه مسألة مهمة جدا في قضية التنسيق أيضا ترشيد العمل الإداري الصرف الترهل أحيانا في العمل الإداري العمل الإداري ينبغي أن يأخذ بمقدار حجمه الذي يؤدى به العمل الخيري لكن لا ينبغي أن يترهل ترهلا كبيرا يكون خصما على حساب العمل الخير الذي ينبغي أن ينصرف في موارده الطبيعية هذا أيضا مما ينبغي ثم بعد ذلك دوائر التنسيق في العلاقة الدولية المنظمات ينبغي أن تدخل المحافلة الدولية حتى تقدم البديل الإسلامي وقد تحصل أيضا على مزيد من المعونات التي تستطيع أن تنفذ بها كثيرا من المشاريع أنا حضرت قبل سنة ونصف احتفال بمرور 25 وعشرين سنة على الإسلامك ريليف في بريطانيا وقد شهد هذا الاحتفال أمير تشارلز ويعال بريطانيا وقد أثنى على هذه الهيئة وعلى دورها الرائد وهي من المؤسسات الإسلامية التي يعني أنا قد شهدت مولدها في مطلع الثمانينات كانت غرفة صغيرة والآن الحمد لله يعني تملك الكثير من المؤسسات والكثير من الفروع والكثير من العطاء. وأصبح لها الحضور الدولي ونال الدكتور هاني وسام ملكة بريطانيا تقديرا لهذه الجهود التي تقوم به هذه المؤسسة فأنا أعتقد أن العلاقة مع المؤسسة الدولية والانفتاح أيضا عليها وتشكيل الحضور هذا أيضا مما ينبغي أن يتسم به العمل في المرحلة القادمة وأن يستفيد من آليات التنسيق المعاصرة ثم كذلك هناك جانب مهم وهو إطفاء البعد الإنساني على العمل الخيري العمل الخيري لا ينبغي فقط أن ينعكس على المتأثرين والمتضررين من المسلمين حتى غير المسلمين غير المسلمين في البعد الإنساني نصلهم هذا لون من ألوان الدعوة لون من ألوان الدعوة ولون من ألوان الرحمة إذا كانت المرأة البغي غفر الله لها بأنها أغاثت كلبا أدركه العطش وأخرج لسانه وهو يلهث فسقت الكلب فشكر الله صنيعها فما بالك أيضا بالمشاركة الإنسانية لمن أصابتهم جوائح من فوائ فيضانات وكوارث وزلازل ونحو ذلك لابد أن يمتد ولذلك أنا أعجبت أيضا بفكرة نشوء المنتدى الإنساني العالمي الذي أيضا أنشأه ثل وكوكب طيب ومبارك من المؤسسات الخيرية ودخلت في هذا البعد الإنساني لأن هذا مما يمثل المشتركات والعمل الخيري هو عمل عمل دعوة وعمل مبارك وقديما كان بعض أهل الرقائق والحقائق يقولون العجين قبل الدين واللقيمة قبل الكليمة وكان بعضهم يقول افرش البرش البرش عندنا البصات الذي يصلى فيه للصلاة وأطعم الكرش, الكرش يعني بطن الإنسان وذكر رب العرش يعني يعني قو قوى بالله وأطعم البطن الجائع وهيئ المقام للصلاة فحينما يقولون اللقيمة قبل الكليمة والعجين قبل الدين فله هذا لما فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف وإن حينما تهيئ الإنسان بمثل هذه المعونات التي لا تقدمها أيضا بروح الاستعلاء ولا بروح المن وإنما بروح التواضع وبروح خفض الجناح وبروح اللمسة الحانية والأبوة الشفيفة والرحمة السابقة تكون أوقع في نفوس الناس وهذا مع هذا معنى أن الذين يتعرضون للعمل الخيري لا ينبغي أن يكونوا مجرد موظفين إداريين يعملون على إصال الإغاثة وإنما ينبغي أن تكون فيهم روح رجل الرسالة الداعية المتخلق بخلق هذا الدين الذي يحمل المحبة لهؤلاء الناس ويعمل على سد خلته محاياتهم بهذه الروح لأن أحيانًا مما يطفش هؤلاء الناس هو أن الشخص قد يكون جاف وغليظ وحاد وكأنما يريد أن يلقي بالتبع عن كاهله ويقدمها بصورة لا تكون مقبولة ولا مألوفة أنت لا تريد أن تأخذ الناس بسيف الحياء ولا تريد أن تجعلهم كأنهم طبق دون صحيح ظروف الحياة حال دون أن يعيشوا حد الكفاية وأصبحوا في حد الكفاف لكن أنت تنقلهم بهذا تنقلهم بروح الشراكة المجتمعية وروح الأخوة فأنا أعتقد أن الذين يمارسون العمل الخير ينبغي أن يمارسونه بروح الدعوة وليس بروح الأداء الوظيفي لمثل هذه المجتمعات هذه أيضا من المساحات التي ينبغي أن ينداح فيها العمل الخير العمل الخير أيضا ينبغي أن يقوم على قاعدة الرصد والتحليل عبر مراكز الأبحاث والدراسات وحتى يقدر الاحتياجات تقديرا صحيحا ويقدر الأولويات تقديرا صحيحا الاهتمام بقضية الأقليات في بلاد غير المسلمين هذه من المسائل المهمة لأنها باب من أبواب الدعوة التعريف والتثقيف عبر أدوات الإعلام يعني تخيل أحيانا إذاعة لا تكلف مئة ألف دولار في منطقة نائية في أضغال إفريقيا جنوب الصحراء يستمع لها الملايين من البشر تعلمهم الدين بنفس لهجتهم فتمكن دعاه يدركون لهجة بني قومهم ويعلمونهم أبسط حقائق الدين التي يجهلونها جهلاً كثيراً نحن أحياناً نتحدث عن التثاقف في وسط النخب ولكن وجدنا مجتمعات أبسط حقائق الدين يجهلونها وقديماً كتب الأستاذ فهم هويدي مقالا سماه شكرا أيها الخنزير قال زار بعض المسلمين الصينيين في قرى نائية في الصين فوجد أنهم لا يعلمون عن دينهم أي شيء حتى الفرائض لا يعرفون عنها الشيء وحتى الصلاة لا يؤدونها بطريقة صحيحة الشيء الوحيد بعد شهادة التوحيد الذي يعرفونه باستيقان أن لحم الخنزير أكله حرام. فكان هذا الذي يمثل القدر المشترك بين هؤلاء فقال شكرًا أيها الخنزير لأن الخنزير حافظ على هوية على هوية هذا التجمع المسلم ليحافظ على هويته وعلى عقيدته فنحن بعض المناطق الإسلام يكاد يكون يجهله الناس جهلاً مطبقاً كيف تستفيد من هذه الأدوات البسيطة لتوصل إلى الملايين حقائق هذا الدين جانب آخر غير المسلمين نحن نقول والله أن غير المسلمين قد بلغتهم رسالة الإسلام كيف مفهوم بلغتهم رسالة الإسلام البلاغ ينبغي أن يكون بلاغا مبينا واضحا لا التباس فيه ولا غموط وفي ظل الهجمة الشرس على أمة الإسلام تحتاج أن تجلي حقائق الإسلام الناصعة وأن تزيل عنه الغبش بالرسائل المكتوبة والمرئية والمسموعة وهذا جهد فيما يتعلق بالتعريف بالإسلام لغير المسلمين يحتاج إلى أناس يجيدون اللغة ويجيدون حوار القوم وهذا مما ينبغي أيضا أن يطعطاه العمل العمل الخيري العمل الخيري ليس عطاء ماديا إنما هي رسالة دعوة ورسالة تعليم ورسالة تعريف ورسالة تكافل ولكن ينبغي أن تحيط بها كل هذه الجوانب من إغاثة ووقاية ونماء وتدريب وتأهيل للعاملين وترتيب لأسبقيات العمل الخيري وأن تكون هنالك مراكز البحث الرديفة التي ترصد وتحلل وأن يمتد العمل الخيري إلى بعده الإنساني الرحيب وأن نرتب الأولويات بحسب أنواعها كما وكيفا ليكون العمل الإسلامي يضيف رصيدا جديدا لمسيرة نهضة الأمة على هذه الثغرة التي نحن أحوج ما نكون إلى حملها ورسالتها وعلى الدول الإسلامية أن تخفف من ضغوطها على العمل الخيري استجابة لدعوة محاربة الإرهاب فكثيراً ما ظلم هذا العمل الخيري وهو يحمل الأياد البيضاء الناصعة وهو أبعد ما يكون عن كل المسائل المسالك المنحرفة ولكن حمل عليه ظلماً وعدوانا وضيق عليه وحجبة الأمة من خير كثير فلا بد أن يستأنف عافيته على هذه الدوائر التي أشرنا إليها من الجميل شيخ عصام أن نتناول هذا الموضوع ترشيد العمل الإسلامي أو ترشيد الخطاب الإسلامي في جانبه الخيري ونحن في هذه الأجواء الكريمة يقول الشاعر الناس بالناس ما دام الحياة بهم والسعد لا شك تارات وتارات وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجات رجل أو امرأة تقضى على يده للناس حاجات لا تمنع النيد المعروف عن أحد ما دمت مقتدرا فاسعد تارات واشكر فضائل صنع الله إذ جعلت إليك لالك عند الناس حاجات قد مات قوم وما ماتت مكارمهم وعاش قوم وهم في الناس أموات شكرا لك شيخ عصام تحية لكم أيها المشاهدين نلقاكم في الحلقة القادمة كونوا بخير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته